ايه ايه يا قلبي تكلم لم برتي يا عدنا بس ما تغفر صين لايتها السنا <سؤال> بتنسى تفهم الجراح خلناها تكسل جل عين الثوار ايه يا قلبي ايه يا قلبي الصدر طيف تعال بنشرح في ضماي مثل وابل الصعاب والفرج حلما تصدق بكتسح من انتشار بالحزن والكتاب مفرقة وجد على كسر الجناح دمني مهدوم من يوم شباب مفرقت واجد على كسر الجناح دمني مهدوم من يوم شباب بي يا قلبي إيه قلبي تكلم بارتياح. لا لله ماني ما مطلوق السراح من سجون المقطع والاغتراب مرحبا بك يا التعب الكفاح مرحبا بك والجلد فيني زهاب وانت سكر هلا ملفيني وراح عند ربي ينفتح ألفين باب وانت سكر هلا ملفيني وراح عند ربي ينفتح ألفين باب يا قلبي قلبي تكلم بارتياح إيه يا قلبي تكلم بارتياح أحدنا بسمع تفاصيل العتاق بس إلا تنسى تفهم للجراح خلها, خلها تكسى يا قلبي ايه يا قلبي تكلم برتي